أَمَّنْ هذا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى خِرَاطٍ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 تُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَمْعِيَ أُوْرَحِمَنَا فَمَيُّجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمان آمن به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَا إِمْ